دي رأخونا الدكتور جاسر كان في مسجد أنصار فلقى واحد من طلبة مصاب العدوي فجيت في ولا بيشوح فيها في الباقونة تبقول الحديث أتى وحده فدكتور جاسر المحكالي يقول لي شيخ ابراهينا أنا زولتي يعني طبعه قلت له دكتور جاسر قلت له يا غلطان قلت له لي ليه قلت له لأنه يتيب حديث أتى وحده وحده حديث أتى وحده, حديث أتى وحده يعني في بعض المحظات مش عايزين ننشئ حزبها جديدة اننا احنا لا, لا نخرج او لا نرمي الا في شيخ واحد وقولنا ده السلفية لا يا اخوان يعني اللي هو الوعي ما تخلي العافة ويبقى سلف والمعافوش ما تخلي بقى السلف طيب هو الوعي ما كل سلفين في العالم والوبيعي ذكي يبقى احنا. كان احنا عندنا ربيع الشيخ القلبن اعز عندنا من الشيخ ربيعي قال الشيخ هو بيع تنميز من دمزة الألبان أخذت لا، غلط قضية مش... عشان ما حاجة فكرة نحن نطعن عن... لا، لما فهموا الشيخ هو هذا الكلام أنا قلت في طرى في حضور شيخ حسن البنة وخليد عثمان و... ومحمود عامر وأظن حسن الله الرحمن الرحيم كان في حضور جمع كبير وشيخ عدل السيد قلت, ك... قلت أنت موجود يا أحمد؟ قلت موجود؟ قلت كلمة؟ الحمد لله امتدح الجميع من بيني من قلت خطة السلفية ليس ببوابة مع احد كان من ضمن حضورك اخوة تطرع شيخ محمد عالقحان وقال له شيخ في احد طلبة العلمة والدعوة السلفية يقول كذلك قال والله هذا عاقل ليس نوع بقى كل في حتة وقالت وضلابه الشيخ في مصر فسأله قال له انت غبي انا طب. هذا القائل كل ما يعده الله الشيخ في مصر واحد من طلبه بتوقف طه قال له تقصد مين يا شيخ بالكلام ده غبي حتى نغض طبيعي انا طبعا هذا المنحه وجدناه في بعض المحافظات